أم يقولون <تصفيق> السراء وحديث من صنا ومن يكسر به من الأحزاب فالنار موعده فلا ومن أظلم من من استرى على الله كذبا الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين